Bismillah ar-Rahman rahim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 sanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون الدرع فاكلا مما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ أَيَّامَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ أَنَّ لَهُ الذِّكْرَى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 A 부 man extens profiss mis다가 подelimu mye her